وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها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 لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما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 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه رواه مسلم وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى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 حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله بل هو ضعيف وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم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 وَإِنَّ العالم ليستغفر له مَنْ في السماوات وَمَنْ في الْأَرْضِ حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وَإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع